والحمد لله والصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وصحبه وأتباعه وموالاه أما بعد يقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يزكر فتنفعه الذكرى أما من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 كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام البررة.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 ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمره فاليَنظر الإنسان إلى طعامه أن صبَذنا الماء صبَ ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصخة يوم يفعو المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ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 وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَادِي مَن نَّفْسٍ مَّا أحضرت فَلَا أُقْسِمُ بِالْقُنَّسِ الْجَوَارِ الكنس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 وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه في الأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطانه الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر العالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين سوره عباسة سورة ديشد يتنادو ترسك سورة دها القرآن كريم قال سورة عباس وسورة ديسي جشنات بايكم على عبادهاي اربع سورة ده هو هري يا عباسا بايكم على عبادهاي سورة عباس وامكية بايكم متىي سورة ديسي جشنعي كن تسبانوهم ماكالم كرامة كونوا سورة عباس ايه اللي هي ذا الذي هي افترن ايه ديرو سورة عباس سبب نزول بيلا سبب كي كتير مد وعوها الرسول كعليه السلام سناديد قراش قراش تجيء هو وين يا رسول كوي من عليه السلام اندعو ذا يا دين صدنا هذه لقاه ذا الله يسيو يمن حبش عجليه بدجاهيلها وانخيله اين ضاي عين كل قادتك ليك هي رأخته ضواعي عين وحين مساكينا وحين نافار وحين عريانا وحين شقتاه وحوله ما في مركاز اينبيغو حي كوهرنجيرين عليه الصلاه والسلام يدفع في المال ان كو كلنا دونينو ان اما مركان انغن مادنا ايغاد ايما لا بغورنو خلاصمه انجا لاميدنو غولاش ايغادن ميت كولاش اباشا داسهو ريزي نوكاس مع الذين يدعون ربهم في الغداه والعشي فيدون وجهه فلا تعد عينك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا فلا تضيع ان غفلنا قلب وعلينا في سوره الكافرون وفي سوره الانعام سدوكارين غو سومرني فلا تضر الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي حين ذا هو اللوحاني قدا وحضر النبي اويمد عثبه وشيب ابن ربيعه وعبداس بن عبد المطلب و ابي بن خلف و ابو النبي اويمد شرب اللالا جل اي، مكاني النبي قام قرآء لله تعالى عبد الله ابنه أمم مكتوم وصحابي جليل مهاجرا لا وقونا في المدينة كلا في خديجة بنتي خويلي أم المؤمنين ابتكر بعد لاي، وعبد الله ابنه مكتوم أبي هي خديجة وهي ذات ولاه، مكاني كانوا مهاجريا قريشيا لكن اندلا ورد دبنا جي، شكل كان سبحانه جينا لما صعدوا. فاللذي <تصفيق> يجيء وداه خير رسول الله علمني مما علمك الله رب علينا كبري واكبرك ربنا رسولك امرك وداه adeeygay kan wax u digaayo le mal xisun kashil buu ku jira xiyaaru la jooga ee ay yar joog wax dakhrayo يا رسول الله علمني مما علمت به أضرب كوع العالية إدارا كان أمم جوابي ما في دم أنا ويسكت أعي شرك يا طرد ماذا يقول سأنا نلوم قارين كنا إذا قلنا يس يكون نقضي أنا أنت على تمن أفسوت ولا أن جاءه لعمى أنا المكان الذي قال لعنتي أولا هذا دركت الله بإسعانات طول لا بعد وسما عنتك ويسقى العين إذا أولاً وقبل كل شيء عنانتاً وتأذيب وربي رسولتي سعى ناناناً قل على ربكو عنانتاً تشريكو أحدك لغيركم عناناناً أحدك أوصيكم عناناً سيدي كعيبكو عنانتاً إذاً عنانتاً إعبد نبي العنانتاً تشريكو يا كرامين سعيد الله وحين تفسين إذا أثر كأصح يوسع نصحين أثر مشهورة جيلاً أولاً إذا رسولك هو ادبني غبي فاعتنت ابيبي معني سعود تلو ادير وحيير او قلوه انت اي كين مادان ان لوه لوه الله موكر لو موك لو وحا ثلني يا سحق وكول على انت النذيق تدري بعناتي والغريب انا انت معان خيله هو جهدي ولو قبر وقبضك هذي العنان انا ووركن لو جديو خطابها عوسط وجديي وموريتك وتولين انت رمادي سيدي قف مخانا وكالي وحن وكيساق اللغولدن اللهين وقال لغا ببعي غيبه حباته ويجيغيبه تطبيالهج هذا من موقاته الإسجان زميه وتولى حكي المركي الثانبه فالغوسه جاسي وما يدريهك لعله يزك حنانتين وقال لغا دوي تحصنفت الله النعاريستي نكاسورة عباته أفر قيبات بيكا قولن قيبته هذا نبي الله عنا زاي ثم المؤمنين عايشة رضي الله عنها وحيت لهذه نبيه وعبر آنك الكاملة وقلنا أيه حسنا ما شاكل هل كسب أحدك هذا تعود يا أيه الرسول بلغ ما انتي لا إليك من ربك من أم نل مريئ وحيا وحية أو نبيك أو يمد أو قليل مجد إذا مدين بشيء لا ينكون ولا سدح على غيبي وحقر الليل يو الليل يو على خيار قليل ورهوارة سغل رقاتي هو حلو في لوجدة جي أبص والله كلي جوشا هو لا تجيب خاريو إذا هو ح حيا لوجدة جي كل ك أنا أنتى هذا صورة دوور رئيسا أنا أنتى أنا قيمة دونا تبادروا <تصفيق> هايكت أنا أنتى أنا بقوشا هيتاي أبي جهل البدر باالي قد وما ومي يمن خلف ناشا لقود لدي أبقى صبا إليك وقلت أقول الإسلام كتبه أنه إذا قال هذا النبي ساشر قوصي وعن الصفق أم نقوصي أي عنانك مدى فيسا لعنانك قلت لالإنسان ما أكبره بشا حواح الحسوسية يدعسي أو وعقرنا وكوان سمي كرايو أولا مدى نشأته إنسانك هدو أبور ما يمحوك أبور ما من أي شيء خلاقه من نطفة خلقه فقدره إلى آخره ماك وكندعي والحسوسي وعلى وجهي نرشي هذانا صلى الله معنا ذات لرسو أبورندي أتويلات ثالب يبيو أط عنده أو بعنده إلا أنتم انت من أولان كرت فالينور الإنسان إلى طعامه أن صبا من المعصبة إلى آخره لقدر ماك الحسوسي نرشي شهرا يوم من ذا عنده هذانا جريديسي وباتسي Taidaa jaa tätä saha, se Aburi johra is. Millaakin isaa kaalet al. Aikaa on seuraava. Seuraava on seuraava. Seuraava on seuraava. Seuraava on seuraava. Seuraava on قال تعالى أبوح عباصا وتجيب أرويي فبدون مقدمة فجاو سليق النغذي النفسي إياك شريعي عباصا وتجيب أرويي وتولى وأنا جالسي قردي خروق يا رسول الله علمني مما علمك الله له طبعه كذب بي تنكاس وجالسي وأنويس كذا في فما هي سببك جاءه إنه قيمة دراتي أيها الأنفقى <سؤال> الله <سؤال> تبعي تبعنا اللحة جديدة الله ما يقولون إنه قيمة أيها الأنفقى الله تبعي كان اللحة جديدة وما يدريك ما حقوق عيسينا يا رسول الله لعله إنه قيمة نانتي يا زكاة إنه طحرنانا كل طحرنانا مايا يقولون هو هاريا إيمان يا جن بدا في جن يوانق من ربا كم يظهر له ربان هو اول شيء يسوي بعد يوانده انتوا قاطوا قرنيه قر راح اكو عمل فلو انه ظاهر هذيف والله جاي ينهل يغلب يور ربا هو نمر ربان او ذكروا شنو ونسوا اي دونيا وفاتنفع ايوا اترتم هذيك ايو لكن دونه يا تلك هذيك دموغد الله اكفي شوق خلي دي بالله تخفف waddiga marka mashquulka ama mandag istagnaa lakamarmay inaga galay kulay jooga tan allaahi tan rasuul rabbi tan diin rabbi tan aakhirah rabbi emalkooda iyo ku ka soo may falaanta leh waxa أنت هذه صوبناها لهم نبسا ملاك مرمي أيتغ طومي بماله وجاهه وولده وسلعته ومركزه في قونه حرمتقو فضيه يمنسوكو بيغان يهي تبقى كوكاف طومي أن ألي الرسول يديني آخر الرب أنت هذه لهم كيبه طومي تسده أبو بيباركيني قب قابلي وصده وصرف وصرفت هذه سلعت هذه سيمة زموه وما عليك وعطاك لألا يدك قال <سؤال> لي ما قلت بينا فالنر لغوروريو فقال لي كوابك بينا كون حقبك بينا كوان حقبك بينا انتنا فما عليك ما حاك أي شيء عليك فكرة ما آهانا اللا يزكى لكان ذي اغتومي ان اللي رسول يدين ربي خطوصا انطهرنا لي ما قلت بينا مرلا بات الله ابن اومي اللي و من يأكا كوهمي يسعى إساقه و رضاية إنه حالة بروحة إن كان لقاها القفتل وهو إساقه و يحسن هذا كوهم أنا ينفتده بخاشي قال قاله كعب سنعي فهمت ذيق عنه حديثة تلاها و تحل من سيني مياه كتلاها تتشاغل عنه و حان مغليني أذكر اللي كتوانا تفرتيبوه أنا أنتي ما, ما أنتي كتبه و نقول ولكاس حكومه اجانب عليه الصلاه والسلام وشريجي انه البشر اي يتاثر اي وعيره صاينه يا قال لمن في نكان حد يلبن دوره كون مشغول كوا اول ما يكعبه سواء نكان كرماتك يجا يوركو مكان قل إنما أنا بشر مثلكم هذا قاتل كنا إن أنا نملك عين كمينا عين حيواء كراعين إي أنا هيد آدم إذنك إذن لماذا في البشارية سادوا عن ماتان بانوها المامايا سادوا عن سندابانو عن سنايا يحيد ساميا ويتامينايا لكن بشرية ذي مع أولية يلحى إليه والرسالة دي. إذا وإن البشرية ذي نقرته نبوة ذي نقرته هداتي ذهب البشر عادية وانتظروا حدارين قلبا أدعطي البشر بشر بماء قلبا إلا بقورا فإنما أنا بشر نوه قلت له أذوقي سيها بركيس ألي كان نور اللقاء أبوري قبل ألف عام هذا موكور فرد العانيس هذا منك موغين موغنا اللقاء مع أبورين عليه الصلاة الله عبد المطالب إياها بركيس آمين عبدالنسو بشر نوه إنما أنا بشر مثلكم نور اللقاء أبوري قبل كذا عمل ابو رك نجمع النور نور نوبه لغا ابو وها نور لغا ابو ري, ري. ري ملائكه نار لغا ابو ري شيطان بشر ده ندو بن لغا ابو اولا واخرا قران هو الذي خلقكم من طين خلقكم من تراب نصري على قادكم مرني علاقة علاقه مضغه فكسونا العدامه كذلك بشرين وياي وضعت من المشاريع المكلمة يقولون أنه يسرى صلى الله عليه وسلم موحى إليه إله بها دورتي بشر كيناك دورتي وحي يقيم كودة جيئ إذا وبشر حقه تدني ماذا وان الرسول موحى إليه وكما يمكن شهاده نيسو عبد الله ورسوله ولكم مرمو إنه قد واني مدينة قيرته وانا صدي النساروه الدوفن وانا لهن عيسى ابن الله أو إله من ثلاثة التقالي وحقه إليه حقه هذا الأولى حقنا هذا انغصار لي كسو هذا المشرق دالمشريك عبد الله ورسوله عبد الله ليا وبشره ادوب لابري و هو رسول الى دورتي او ادري و عيينه كدجي وتعقيده المسلمين عقيدتنا نعبد الله كل كواحي كدماك كلا حاولوا غنارن كان اذن و اناي عراده قيم البدن او تشريف هون و فامر خاطئ قوله تعالى inna haa aya tasluu wa ananti shirkeetu wa wano khalas ka gaadin la sawab kanu nuu jago kanu ala gaagaktigo sab tashrif ma haa ka jashan kulaagna turab digi faamurtay ma inna haa aya وصدق الله بقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاثقا لا يستغل إذاً عانتين إنه قادنوا إنه المو... خذمر إنه مؤمنين تغل سيد عمر لقد قد يضعه قد وجعل الجمهة مدهوة يتوني بأعني سيد عمر الباب قالني إن أبو سبيان وبلال بالباق أبو سبيان يا بلال هذا الكاتب يقول علي مين أبو سفيان يبذل الباب قبل شاكر ما سديح أقول علي تكشف وعي بيته لي إنه مر والباب سفيان عمرنا، وشي يصير مقاتل ده بدور بقول شقدين واقعيين إن تقدم من آخره الله وآخر من قدمه الله الذي يلباته سانو وبالله المسلم أبو سفيان قالها عربي هذا هو عمرها يوم ترك أبو سفيان ما إتقال يا أبو سفيان ده كنجر وعندرها صلى الله عليه وسلم وعويلنا فضمينوا يا هاي وقراش يا هاي كان ما استعلا لك أقول أيسا إسلام المجيزكم القريم إن بلالا وأضع صفيا بالبقى مالفران تقليبوا كاريا صدى صدى الله الله بما لا تقدموا محاد أخر مرين من أخره الله إلا يضعوا صفيا بلال وتؤخر من قدمه الله مرين إنه ماذا صلى الله عليه وسلم مالك أي بلاه إيه أبو ذر مرمان أبو ذر وحو إنك يبن سوداء وعيه ناكت مدولة نبقى وكي مالكو قاري أعيه تفو بأمه إنك مرؤ فيك جاهلية لما تنصنه مسلم يا أبو ذر وحو إنه الولي جاهلية وجهة مسلمة متى فهو ينم حد عبقالي مدولة عدينك وقدرة من قدرة الله عز وجل فمن آياتي خلق سماواتي والأرض واختلاف عن و من دبيال كان وحيكو تسيني ملت وهم قدرها يضاعي و 20 عام يا رسول الله ذلو ما إمسان الله فاتن مسلمة من جاهلين يقدمانين كان مدى ما نخلح فضل أبو و ايوها برتي بمحاكيب أبو ذلين تودار تولير بلاله و كفوركي بيسته رمعان ماذا كاكي عمي فقو اشتاكي عمي و مجل طور وعدا قولك و هاي اللو صنعي حدارتي كل خروف بلاله باركة جيد اسلام كان لا غرضه جاهل يا وخص لا ب هو انها تلسله فمنش قصك دونا ذكروا اكو ادمايا في الصحوف حياتهم وهي كيال فرقته غدوه كرمه لله كرمي فرؤات لكريلي حسن ومعنن مغاره له في بي في سفارة سفره ملائكه انه اكو ملائك شغل كرامي ونالدر قرروا يروحوا ريال قرانك سدح ميلود اولا لوح المحفوظ كوكويا وصدق الله في قوله بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ ثانية وحوكويا لا قيب ما لا يجتكامل وصفر الليلة وغاقي كحانتكوهايان في القرآن قرآن كوردنكو قرآن ياهي يدنا الكانا حبيسي فمن شاء ذكروا في صحف مكرمات قيب ما لا يجتكامل حسول قرآن سلاة و سلاة فكا مؤمنين في قرآن كبرنا يا ميقان أي الله بقي غضك دقي قرآن كقوفك آخرية ووووووووو و كسا انين مع سفارة الكرام بالبره قيت القران كوشا كاري اذن لمجي لكن الذي يكمل شي قرانك هو يتاكل فيه كنز الليل رسولني هذا هو جدا ميد القران دا قاجيل تسغي القران فينا هو كذا دياج إثنين وبرتهم حرب خي باشان كوك علين علين ما نطور الايات ما منكروا لازم اجي تاسلبه اجي بولا ياي نكان شباخينها اغرب هي قرآن كسيف عن أهرنا ما السفرة في الخرام الفرارة قيمتان وواهيان بيسا تدحان كتاب كان المسحب كأول قمنا عائشة ما بين دفتي المسحب كتاب كان جامعا لبدي تقرب بلعض وكلام الله أيها كجرة خلق المسكة الملائجة قعان زودة كجرة لعله المشار في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهر كيكون أما جامع قعول بكجرة مسلم يقالوا عن صاحب الملك أما الله المحفوظ قام بلعض مسلم يا جاري يا ملاهي يا بزرتونا وأول أوان كرمك إذا لا يمسه مثلا سكع علينا إللي لا يمسه إلى المطارد مثلا سألت ما أنت بجيو حبصه هو وجه طوي وتول وجه زي هنجاهو إنه قيم درادة العماين دولة هم أيديك حقوقي سينايا تعله من دورم الدنيا تك تزكى من طهيرناهيو طيذكر من وانسى مايو فتمفعه أي وحدايزه فتمفعه هو كراكره تلك رواه انا اما من يسكن دار صومني ما واكربي فان قال اذا له كيف باقتوم عليك معاكركا يزك خصوصا ظهرنان فهم من روح جاءك يمي يسق وهو يسق او لا نعذت لها فيصل منسي خلها ان نكون ان كفمن روحها شال الرب ذكر هو قو نسم في صحوف ورقدت غدود بيقيال مكرمه لله كرامه هي مرفوعه ومعنا لكريا لي وطاهره له في في يد سفر ملائكه عند الكس وكان ملائكه ذو كرامي وناجنه فررسن بريال انت انت يا وحي كو سابسنا دي النبي اللغه لله دي قال تعالى خسر دا دا كل على عطبه وصيبه و أبيني خلقه أبي جاهل من أحياء عربي إذن كل علي وأنا كل علي فهلما يدني ذلك أقبعين قدر بها اللي قل أي حقي رأي عبد الله بن أم مفتومة أي حقي رأيان لأيه المر ابنه يصنو إيماني أبوكي سمم ميرنا بل الكتان كوحر قبينا بلربوه النقير سرأي إسلوينان إساق حكيز كييمت شهوحنا لقابوري حدو أبوكي حدو بغتني قال انه كازا يمون لوكونت انا انت ود حيسنا 5 لو حاره على وجهك تكون جرد لويني ما اوقدر هو الحقيره يا ساكه احمد انسانك لا حريتك على ما افرغ قال لي ما بد انا ما لو تعججيه حداثي على ما افرغ حقا اللي ما بدني شيق بكشف ما بدي استقامك لك السؤال كدك نشان ايش السؤال ما ترك اي وقع لبونبونيه قال لي ما ما قال لي ما بدنا وياه حجبي عليه فلتفتوا لتعجبوا كل كاسلة الماء ما يبورك يسورة من أي شيء شيء حجزه وخلقه إب إنسان ككابورك من نطفة شهو من حج أخلقه إب كابوره فقد دره إب شهوه في أربعين نطفة أربعين عراقة أربعين منغة كذبات كييمة حدو كوستي إليه دمالينا حجز كسوة ثم كجدان السبيلة وضادوا كسوة بعي وماش عبرت المنفذك كدل إليه أيو يسره إلى أفضي دي دي ديني حدو صنع بفضي ديني نالوا كسوة بحكرة ما قفلول نالوا كسوة بحكرة ما والله حسن كسوة ثم كجلال اماته ابدي اجل شي شهضول ما لي فاض بره حبال قينتو تكريم قاعدين دين اللي جيل مركي انسان بخسيو سو قال له حيد كي يدوي ادو عنا ديكو ما هتن ومن باب التكريم الى رقمي بشر كاهل لجوجا كلامو فاخبره حبال انت شكم ثم إذا شاء مركوا إيبادهم وأنشاره صوت عنا كالله لما يغلي إنسان كان سنكدنين ما أمره وحي إلى أوفره ماهو سنكدنين وأدالي إله إنه هو على ظلم وهو على حقير ماهو سنكدنين إنتانا وحيك سابسنتا يا أبو رد كفتاة النواش حضور لسوادونك يمين بل يبير عشبه بانياي خاشنك تستيهم إيه إلهي إي إي إي حركك كاني إيه حنتبلكك كاني فَكَجَّرَ لَهَا سَجَّمُ فَيَسْأَلُ انظُرِ الْإِنْسَانَ, الإنسان كَيْفَ بَلَغَ دَوْرَهُ إِلَى طَعَامِهِ فَنَذَرْنُهُ عَلَى أَنَّهُ نَغَدَا إِنَّ قِرَاهَ كَلَوْ أَيَعَذَّبْنَا شُبَنَ الْمَاءَ لِيَنْحَرَكَ شُبَنَ الصَّبَّ صُغَيْتَا ثُمَّ كَجَّبْنَا حَدِيدَهُ الْقَيْمَادَ شَقَقْنَا الْأَرْضَ فَنَجَّجْنَا جَجِعَنَي شَقًّا جَذِيتًا فَأَمْتَنَّا وَعَندَ لَيْلِهَا رِيَاحٌ عَارِضَةٌ حَبًّا مَسْكَنًا لَّهُنَا يَوَدُّنَّ بِمِرَاهٍ يَوَقَدُ بِنَارٍ وزيتون جيتك هيو النخلا ثمن وحزائي قباره غلبا نسكوا مرمرا وفاكعة الميرو هيو أبا على انسان ايحو الله اي العنائين ساسمح الله يالي متاع رعاصين لكم بذينك بذكا يا وليان عامكم علينا مالكا دين في دي الله نابو ردوك مالكا دين تليه دينك دي دي باعنا محاد حولي له يسان نقول الله ايدن مكتل لبادنوا واك قلت لالإنسان إنسان كاللعنة دي هكول لعظه ما أكفره قال من أي شيء ما حدثه وخلده ابن ككابوري كابوري من نطفة تعان هنا لقابوري وخلده ابن زنك كابوري فقدره تعانك يا حارث لما رجل ثم كجدالنا السبيل وضد وقصوا بايضة يسرهم إلى أوفن يديه ثم تاسكجدالنا الناسهم إلى بايزان كيديه أجل كي أدور ما دعي أقبره حواله أبوك أقومه بدل لك لي تخيما له ثم كجدال إذا شاء أمرك إبدون إن شاءوا صوب حينا يا خلله لما يغدي إنسان كي نسندن ما أمره إلى فري فلينظر الإنسان فتكافيريو كلا عامي منتدى هنا أن نجى إبى في منتدى كتم الوشيا يا أسبابنا سبحانه هل ما سبه ثم كذالك شققنا كل دلعين أراد روتا شقق دلعين فنبتنا فاندلين يا الله بدي هذا حبا مرعه لعنى مسجدية بذركة وعنفا يوهر يا قطبا قطب وكشركة يوهر الله عنوه يوهر زيتون يوهر زيتونك ونخلا تمر وحدائق بارو غلبا يوهر بذن وكهره سكمر مرمية وفاتيه تنمره يوهر خضرت وعبا بصير يوهر الله تعالى على انتها متاعا راحسين لكم إذن كذلك راحسين أيو عامكم حوله النور مركب اللابي ديابوري دين سانكلاشيغاي نولو شيشينا Laga Hadlay, دنبي قيامنا واتاك صيدا غورتا جادايتي walaa xii odii yaa mar laga degu qofkaanka arag sidmaana lama arimo da local ar waa la qofka inuu waraa isuf waxa halkii suuqa dadka ma gaaro kuma mashquul haya leeyay taniyan waxa loo kala araga qofka nahaalka lahayd hadu xuquuqku guso dalac ma hadfay ma kala aadi la kolkamayni kasu waxa kuugu dareen waxa taqaanu ya farqaan isku duduu amey ku raxugo kolkamayni taan walaalkay ka ararna adiga farak ugu duu walaalku waa laga dareen min akhiihi waraal iska dafo waan imi habarkii dhashay asaga aragay ku sidii dad ka وابيه اقوم كافير سنايه اسكابورماي او كعرر واصودبوا اكا ماغلي صاحبتي بالانتيشي أي مرره في ودوشنجي فيو كعرر قدري هي وير كي اسا غوندراي اسوداغنتي رو كعرر انكس مركو كعرر ادغو كو جوزافا فرقو غودو لمان محل لو كعرر دي كل مرين قبل هركه كل جس وحوسبنا باي امهم أو تعالى يغنيه كفلا هذيك أبقورت اللقوق جيرا هذيك أمبصر عادي آتاي نبي ياسيا نفسي نفسي نفسي نفسي نتيجة الواحي قلما وجوه وجيال يومئذن ما لنتهى مصفرة ونوري إلى وحي هميي إيرراعي واجب وحي واجبة قتاي وحي محرمات كفقالي وجوه وجيال يومئذن ما لنتهى تدفل لقباري مصفرة ونوريزا طائقة وانا قضيزا مستبسرة وفرحة صنطاي فوجوه وجيالنا يوم اذن ما لنته عليها كركة دواها غبرة مقديا ترحقها وعادة بوشة قطرة هباس أولئك وجيال كانت دنبه إما دوا همي لك الكفارة خلية حقا ديدي الفاجيرة ربي رسول عسيو فإذا ما أساخت دو أساخته لكي يحضر يوم ما لنتهي يفر المرء وقف لأركة كعررائيو من أخيه ورأس بمعنى بلوة سيدا الله هذا اللي تيجي سيدا آية دو شيء كتير وصدق الله في قوله هن اللي باس لكم وأنتم اللي باس لهم الدنيا كركلة قفر والناس كريجامة الناس هذا نويل كابون بكايه اذا سيدا آية دو شيء كتير كوكا وود بمعنى بلود يا فرول نارو قبل اركوا خراريا من أخيه وقال شي لا شيء بل وامي في وجدي والوجدا طيبك عراريا بل وابيه روجي صبح كرارى والصاحبه عندي فيك عررا طيب بنيه كل شيء يقعر محل مشغول لما قفل وفر بيشغا لكل مرين قبل اركوا وليا منهم هودكا كميدا يا مريض المالنتا شالن حال يغنيه كفرا وجوهه وجيال يا مريض المالنتا مصفرته و يا مجنورهيدا ضاحكه غزليدا مستفسره تشاريسن ايزا و وجيال يا مريض المالنتا علي يا كركيدا خبرتن havasبا فرغوا وعدواجا قثرتن مكدب دولايا اولائك و هم يقال الكفره حق ديالي الفجر حلاو بي suuratu takwir kidajumtu kuurid bay ku madhaafantahay wa surati suuratu takwir makhiya inteera sunku ma ka kuno raayso dagtay qaa ayatu atisun ga 20 ay hadith imamu timridi kasugnaaday wuxuu leeyahay imamu إذا الشمس كوّلت إذا الصماء صغّت إذا الصماء فضرت ها أخرى كنت سورة دانية بينها هذه القيامة تتفاقنا وكارئ ويقوم بالله هنا شيك تيوحيانا بالعدوان والله بيطفنسايا لذلك طبعا كان يحديوك إذا عيان نحن آخرين إذا عيان سيدان ليسولة في عيان يقف في عملكي بدين بدي يقف في عملكي سولة بدي وعلى اللقاء يظهر لباده حقيقة ما هي لكن حقيقة قول ما اللي هي لا بيت صلان كارين أي صورة دشية جي زمرك يدعان أي الحقيقة دونتا أو عجل بورك هذا هذه صورة عن صورة دنكو بلا بايا بجميل تبغوا ينمر في حسكة شوي خليها رحمة عريس جودن عريس هار راحي ميجار راهنة دن عريسها خلا تعل شدواه وقتها الشمس تقرع ذاك ويرة باللما ذويه وركا قرعة من الغش يا دم أرين تان دونتا هاي لكن وحكب اللابسي ميشا قديمتي أزوجك اللي قديم أي عالم خل خريبة أي اللقب اللابي إذا هذا أصل أبيه طبعا كإذا جواب كذا علمت نفس المحضر كلك اللي إذا داعي زاد مية دا لو اللي إذا خورا إذا وخت إذا الشمس وقرا إذا قوية اللهم دوبيه تفسيني يقول بالقول يقيني نورك إنت لا قريم دوبيه وإذا وخت إذا أنا اليوم حزير إذا أي كدرت ذاته هذا أنا زوجك أنت جلوه qooyda waqti ga al jibalu bura sirad na jeetii lan laga socodsiyo qooyda waqti ga al ishaar ishaar la baa ku fasan karaa jeedha haddii aroo wakufaa kiree jeedhii ila horaan loojali malmo lama soo tiyo ilma, ilmaha meen soob badan oo guriga u dhacay ilmaha loodiga doora إذا نمانت وذا مرنك إلى الله عز مرنك أجل قو عز علم أنا حمر البتر كيل أما واحد ويا عكس جد عشان كل ما دوا قصويس إذا نمر كالمال قو ملما ولا يقراه وجانا يفاش هذي وقت كل كجيل المكموه ملك أما هذيك الأسئلة قولي كنا للي كل كوالله بدكوا رجل علية مركشين كهذي ما لهم أي قصكوزو sayntalla badda guest into in makeup ku ku jira in ma lagu minimal ma la ka murin kara korka neefkii tabanka bilooda ala ama dawladayda shay qotira khasneesii lagu dayi ma diya dad oo wadaneena waday aan la arkin yadan adunyada ku الوحوش lu wuxuu shil hido tii xushirada lakulmiyo bii ida laa yakal mar di jiray mal وحبها انتاز بطروله بطلو والله يسكو ترو يالله خرين اياه تيغبا يقولون ماراي ادي الهي يقولون بأدين اياه لحده اوه ادونك لحده اخيره واحول وإذا وقتك النفوسه نفافيالك جوجه جركو دير اللوغترو والنفتي جركي واكا لما قنيهين جركي قفلقو يالله نفتي انهم اله اما الجنن اما الناره جرتا ناشي انت الله اكينا جركو اللوغترو كل نفتي جركي لا يسكو ترو kuul arkada qurubkiisii aan lagu dara hadduu seenahay inta ay fiiray hadduu Umaynta Umay akhri wayta way ila waqti gal magmudatu fil mise illaa noljuugay suuina dhaloway jiyo waxa la xumeenaya keen waxan sameeyay suuashii waafatan fi ayi jandhiin gabkaaba ukila gabar san looji haya la jire markii حاشيه عمل كذاك اللو قاري نشري هذا الفيديو قيامه فإذا وقتي أصل ما أركي كشطة الحيوبية ثمان مجد سيره عليا فالحيوبية فإذا وقتي الجحيم ما وقتي لها قليلها خربنا اللون جنايا إذا الجحيم سيرة اللهورية فإذا وقتي الجنة أزليفة إنتبهوا آخره حليمت نفسهم نفلها كمر كان سي أجانا إذا ما حضر روح فكان على تنه كذاش الله يا هذا حميد حقيقه ما هذا الحيني و جو تخمين يا ملو حتى لو يقول امكعانو خلي معكوا اشي شيء يا ما غريني كل كاديقون عشاده هذه خلي غريني يا قايه هذه ضغط مدنه خلي يبريا تعتبر كشي وحنا من جيلو كل ك واحد او كارو واخا صلات بدل او كاسه بدل او كاسه كبدل انت تس جوغا وحا صدنوار كما انت اي اي عريمة نفس النافل اركبه وقاليسة ما حضرت وحي فقارها اللي تريد وقاليموا اذا وقتها الشمس وقره هذا كويرت لما دوبه وقتها النجوم وقتك النجوم حدقها انكجر الايدات وقتها اذا وقتك التبال و ما سيرت لسعوتي ناشي كيالنبالك سعوتي نقال لك دي او قدن بيسي و اذا وقتك انعشاره اضاله اماشي فرشاي اضطلت لها دي اي او اللي دي او ان الوحوش عدوكي فشيرت لكل ميو وإذا وقتك البيحار بضيه سجيرت لأخوريو وإذا وقتك النفوس النفافيالكي سويجة ديكوة دي للغدر وإذا وقتك الموؤوذة المهي لأن والدوكي سويرت لأويديو بأي ذنب قفكيبة قتلت لأدلي وإذا وقتك الصحوف حاشيه عمل كالغدر نشيرت لكل ميو وإذا وقتك السماء إركي خسد الله الحيوب يدا وقتي خل جحيم نارتي سيره الله اليوم فيدا وقتي الجنه جنتي خسيفا لنا وهي حليم ما نفسهم نفس الاركه وغان دون ما حضرت اي فدارها الذين صلوه سموا بالغنن نار عند كثر ب مخلوقات شقيم سميده كل داخلت انا وعلغه دارنا يا انا قرانك لا سغايا ان هذا الا قول البشر إن هذا إلا صحر يوزر في اي لو دارت انو سن قرانكا هاي قالت وداناهي قالات انا اي و هو يري فن الامر جمله محذوفه ان كما يسمعو ارينتو سي كو گين هواس ايا ما او قسيم حجان اي باهي و دارنايا بالخنس حقنا حقا بذا سيدهي او گبدان مالين لا مار ثبنكي بي صوب مالين كي ودان كدا شي إذا مالين كي يبغى كل كي يبغوا هذا كرسون ترى باصوبان بين خون نسي حد يبغى عبدا إذا مالين كي كرسون ما أنكون دارتي الجواري صعدا فندق هذا يكون صعدان الكون قد فودك الله حد يلاك ها فكون نسجو قد يحرول أيادي الكون قد فودك الله أيام كون دارتي قدرة من قدرة الله عز وجل ولايلي حبينك ما أنكون دارتي إذا عس عس لما معنى اللهم بوال لا أتدار إذا أقبل أو أتبر هذان كاديي ما دو المغرب اما حضوت لو عد عد كان مرك لا ماذا قول بابا عايز خديمه مجدي هي الشيك هذان كان مرك وايمان ايوب والمغرب فيها مجدي هذان كهر له يا مارينتو دابا ترى ايها اسكندا كلخان ميد عبد حاج جديدين اي حركة كمو قنل ها هو ور بالي صباحي كي ما من حتى اي مايا يا ذا وجود عوّور مارينما هذه نما كل كعصر فميت أب كعيسى كا كأول أول كا أنا استين كا هي ملك جلال استودارك كبدا كوربوال لهرا هذين كمركو سكوا كمركو إيمان أيه كل <سؤال> كويلليجي هذين كبانكو دارس كذا أثاث هذو هي ما دو أما إذا أثاث هذو ترى هو صوب ما لين كبانكو دارس كذا تنفس هذو تجمع فائدو إنّه طريقة كأوكي نلقو آخرنايا لا كقول الرسولين كسر هذا الكيو محدلا بع الله الرسول لكن مرنا, الله ولا مرنا الله ولا أو جبريل بع الله وذا مرناي محمد بع الله وذا إذا القرآن كا مكناي محمد الله آن يو قول الرسول اللي يلا الله آن يو أما لك لا قول الرسول أما الله كلام الله أنت وإثبين سدي على بصعول لماذا إلى هو منزل كيسود جيا قاد ليه تيميل نواع كلاسودي بناي محمد وكمل نبي محمد لي أنك مغلي قلت قفر بوه اللي قم غلي قلت قفرين هذه اللي قفره قلت قفرين تاكيه قفرين تاكيه قفتية تريقية قفرين تاكيه يكالو شا. شاكتي انت باهذا الكوان الله عنين كرايا إذا مقرآنك سدحت النسبة بوهذا سسول سسول كريم اللي اكتيكوبا اكبدان جبريل بقوة حقه صاحبة عند ذي العرش عرش, عرش الله صاحبة اكتيس مكين كو له وملك الجبريل يبقى تقيم بالنبوك عليها والسيد الملايك تريدك رواك مطاعم وكي سلي على جبريل صمم ناشا صمدها اوكي سلي واضحة وملايك إليك ملك الجبريل بكتن بيس أمين وكي كريم يقوة مكين مطاعم أمين شمس عمان عليه السلام محمد الله يميد أحكم الكواه المبادلية حفرو شغبين دائما وابدا وحول عادينا يا سرحام يا لا الدعوة كل ساقه كل وركل علرو سبحان يحي سبحان يحي وحدنا شيخ إذا لا محمد لو علقو تهمي ولا يوالين حن والي وقتل فلصاحب يدارب على قدره فما صاحبكم صاحب محمد ما في مجنون متورم ما كل شيء نبي محمد عليه الصلاة والسلام يريم ملك الجبريل بان لك المينة ينبا سيكي بان ليري لي إلا باسوكي ولقد وحارونا فأم محمدين واركي هو الجبريل سورتي سيلا هو ابوري بالأفق جهو المبين عدواغوا ببريج أيه بارقوا رعكسوا بحكوا واركي وما هو نبي محمد ما على الغير واحد قرسون كركي بضانين لبق روي إيا بضانين أباء بضانين بمكتهم مد لجوتوا ماما هو بس قديسي وأي بالوزه دجنع آخر اللوجور كان أيام هذون كان اللوجور كان أيام وما بيهار اللوجور كان كل خط بدانين مد لجوتوا ماما أما بيبوانيين أخيركما أي واحد أي اللوجور كان ويدين شعو وما هو سادم ودم القرآن كمها بقول الشيطان شيطان هذا الكما تجيمن محمد بلغت فعين بل فعينه والذباب تذهبون كت جي كانوا ليش هذا هي القرآن هي الرب الدليل أيسان وطلع أمار تانية بيلك هزوانك هو ما هو قرأكو ماها اللذي كهوانه العالمين قول إلي الكبوهوان أيهاي لمن بوهو يهاي شاعر ربا منكم يجن كمبدا أيضا أقيم إنه توصنا على قبك الربا القرآن قالوا كتفة أيها نال استقامة لها قاتل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله خيركم من تعلم القرآن وعلمه سدد أن تهي وعين في عن إنك القرآن كبرت أفضل أن الدات كبر خيركم من تعلم القرآن وعلمه فصمعني من عفان بأوري رضي الله عنه وأرضاه كل إن هو ما هو قران كما إلا ذكر للعالم لمن بؤيا أيوان سأعرض منكم من إنك مضى أي استقيمة إنه توصف فما تشاهون لمن شاء منكم اي استقيمة ما كيسو دكتين ابو جالبا في الخياض لنا انشئنا استقمنا وان لم, لم نستقيموه هذه اللي يرى لمن شاء منكم اي استقيم منك اي توسد هنا ايه بقولي ايه بقولي ايه انا لخيالي قليل بسكالنا للكو حيرا ضاي قد انضعوا نواسو زينا هذه كلمة توصين محالة يرى دبادات وما تشعون الا ايه على دباد ما الشيء اذا دكتين وحدهم طينا من المرماء إلا هماركوا الربا إلا التوصين ما قلوا عقل إلا هماركوا الربا إلا التوصين ما توصيك دبان من هذا الوقت هاي وما تشعرون أحبادوني ميزان إلا يا شاء الله هبينو دون موقي اللي رب العالمين قونك لها فلا وقصي موذين معا وسموا وان دارانا يا الخناصي خديقها قبضا الجواري الدريرة حدوطه قلو وصبح ما لنته إذا تنفذ حدوطه قلو إنه قرانك لقول الرسول رسول بهذا القيوة حريم إلى أكت قوة نتبذنه هي قوة حق صاحبة عند دي العرش عرشك الله صاحبة أكت مكين شرف كله مطاعن الله ورياله ثم صمرة تبين باللو قدن بيا ونبدون كأه أميني أمينه ونبليل إيبان إنما خيان الله قيابي تما صاحبكم ساعك محمد ما في جنون مروان ما انا قد وحدوا محمد ابن اركي جبري في فوق الجهاد قال عد وما هو ما محمد على الغيب طاقه سنقركي تبانين هيك بخيله فما هو محمد ما وما هو قران كما بقول الشيطان الشيطان قال كما تجيني محمد البلغه فوقي قاينه سيده بحجبها تذهبون كوتا ريدا ان هو ما هو فانكم الا لذكر تعلمون وعقل العالمين و الى الكبويا لمن بويا شرى ربا ومنكم من جميل ايا سقيما لطوسو كما الشاوع تشيمايس الا يشاء الله اي بنوتو النار رب